نزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما نزل الله قالوا بل مَا ما ألفينا عليه آبائنا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 زَلَّلَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آْلَى فَيْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آْلَى فَيْنَا عَلَيْهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أنزل نزل الله قالوا بل نتبع ما اتبعنا عليه اباءنا واذا قيل الله قالوا بل نتبع ما اتبعنا عليه اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل زَلَّ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما ألفينا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آْلَى عَلَيْهِ آبَاؤُنَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أو لو كان آبؤهم لا يعقلون شيئا ولا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.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 أو لو كان آبائهم لا يعقلون شيئا ولا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.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 ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بِمَا لا يسمع إلا دعاء ونداء. ومثل كفروا الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء أو نداء. ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ومثل كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء.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 ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق بما لا يسمع إلا دعاء أو نداء. لا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء أو نداء. لا يسمع ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ومثل كفروا الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء وَمَثَلُ الَّذينَ كفَروا كمثَلِ الَّذينَ يَعْقُب مَا لا يَسمعُ إلَّا دُعاء أو نداء صم بكم عميم لا يعقلون صم بكم عميم فهم لا يعقلون صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فهم لا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 صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ صُمٌ بُكْمٌ فهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يعقلون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا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 صُمُّ بُكْمٌ عُمِيُّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا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 SUMMUN BUKMUN UMYUN FAHUM LA YA'KILUN WA IDHA QIL LAHUM ITTABU MAA ANZALA ALLAHU QALU BAL NATTABU MAA ATTABI'U AABA'ANA A هم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عميم، فهم لا يعقلون.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 وَمَثَلُ الَّذينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً أَوْ نِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا نزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا أو كان آبؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وَمَثَلُ ال الذيَّينَ كَفرَروا كَمَثَل الذيذ يَ نعقُوا بِمَا ل يَسمَعُ إِلَّا دُعَ أَلد صُّ بُكمم عمون فَهُم لا يَعقِلُون ي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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله إنما لغير الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله إنما وما أهل لغير الله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 İnnaḥ haram aliykom al-miṭṭat wa-damma wal-ahma al-khinzir wa-mā ahuhi l-lahi l-ghairi l-lāh. İnnaḥ haram ضَرَّ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا فَمَن يَضْطُرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَمَن يَضْطُرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَمَن يَضْطَرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَمَن يَضْطَرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَمَنْ يَضْطَرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَمَنْ يَضْطَرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فمن Fman yutturr gıyır bagıu, vlağadi, falâ ithm aleyih. Fman وَمَن يُضْرَر غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ Allah Gafur Allah Allah Allah In.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 الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الله غفور رحيم. يا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طيبات مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخنزير وَمَا أُهِلَّ به لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ قرر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِلَّ الذي لِغَيْرِ لغير الله فمن غَيْرَ غير وَلَا ولا عاد فلا إِثْمَ عليه ان الله غفور رحيم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 İnna ma harrma aliykom al-mi'et ve al-dama ve al-ahma al-khinzir ve ma'uhi al-bihi l-gairillah. Fman yzdur gair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 İnna ma harrma alikum al-mi'at ve al-dama ve al-ahma al-khinzir ve ma'uhi al-lahi l-gairi Allah. Fman yzdur gair ba'yu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 İnna ma harrma aliykom al-mi'atat ve dama ve lahma al-khinzir ve ma'uhil labhihi l-gairillah. Fman yzdur gair ba'yu ve la'adi,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 İnna harma aliykom al-mi'at ve dama ve lahma al-khinzir ve ma'uhil-lahi l-gairillah. Fman yzdur gair ba'yu ve la'adi fla إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون إن من الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون إن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 الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ فَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ إن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 الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون ان الذين يكتمون ما أنزل أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون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 الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون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 أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولئك وَرَيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون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 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون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 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولئك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 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهدا والعذاب بالمغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهداة والعذاب بالغفرة. فَمَا أَصْبَرَهُمْ على النَّارِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ, فما أصبرهم على النار. فَمَا أصبرهم على النار فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ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 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة Fma acbrehm alen nair, ulaik aladin istero zlalat bil huda ve al ghab bil أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهداة والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. نار ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شقاق بعيد. وَإِنَّ فِي وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شقاق بعيد. وَإِنَّ فِي وَإََِّّ نَخَْلَفُ فِيكتابابِ فِي الكتاب لفي شِقاقٍِ بَع وَإَِّ نَخَْلَفُ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي وَإِنَّ فِي وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ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 فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد إن من الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولئك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 فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد إن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 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولئك 119. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 110. أولئك الذين اشتروا الضلالة والعذاب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 ليس البراء تولو جهكم قبل المشريق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. ليس قبل المشريق والمغرب ولكن البر من آمن بالله.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 ليس البراء تولو وجهكم قبل المشريق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. ليس قبل المشريق والمغرب ولكن البر من آمن بالله.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 وَمَثَلُ ال الذيَّينَ كَفرَوا كَمَثَلَّذَ الذي نعقُوا بِمَا لا يَسمَعُ إِلَّا دُعَ أَود صُّ بُكمم عمْ فَهُم لا يَعقِلُ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 فَمَنِ يَضْضُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أعزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون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 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينقو بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم.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 أكم عميون فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم وشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون İnna ma harrma alikum al-mi'at ve وَمَا أُهِلَّ ve lahma al-khinzir ve غَيْرَ al وَلَا l فَلَا Fman yzdur gair ba'yu ve la'adhiy إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولئك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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِلَّ الذي به لغير الله فمن غَيْرَ غير وَلَا ولا عاد فلاثم عليه ان الله غفور رحيم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 وَمَثَلُ الَّذينَ كفَروا كمثَلِ الَّذينَ يَنعقُ بِمَا لا يَسمعُ إلَّا دُعاءً ونِداءً صمُّ بُكْمٌ عميُّ فَهُمْ لا يَعقلون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 İnna ma harrma alikum al-mi'atat ve dama ve lahma al-khinzir ve ma'uhil labhihi l-gairillah. Fman yzdur gair ba'guu wa la'adhiu إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولئك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 İnna ma harrâm alaikum al-mi'ätte ve dama ve lahma al-khinzir ve mâ ahlâbihi l-ğairillâh. Faman yzdır ğair bağıv ve la'adîf. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولئك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 İnna ma harrâm alaikum al-mi'ätte ve dama ve lahma al-khinzir ve mâ ahi al-bihi l-gairillāh. Faman yzdır gair bağıv إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولئك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 İnna harma aliykom almeetet ve dama ve lahma alkhinzir ve ma'uhillabhi الله فمن يضّر غير باغي ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 İnna ma harrma aliykom al-mi'etat ve وَمَا أُهِلَّ lahma al-khinzir ve ma'uhil غَيْرَ l وَلَا Fman فَلَا gair ba'yu ve la'adi, falah ithm إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون